صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأيوب إذ نادى ربه أن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 وَذَنُونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَاعُونَنَا رَغْبَوْ وَرَهَبًا وَيَدَاعُونَنَا رَغْبَوْ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين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 وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأْخِصَةٌ أَبَصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا فَإِذَا هِيَ شَأْخِصَةٌ أَبَصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَتٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِيمِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذل بلا ظل قوم عابدين